بيدك دي محوطاني حضنك وضماني وعنى يا إلهية هي كل ضماني هي هي كل ضماني بيدك دي محوطاني حضنك وضماني كل دماني دي حياتي تشهد لك توصف غنى رعيتك بعصاك وعكزاك تعالي اللي جنعنيتك دي حياتي تشهد لك توصف غنى رعيتك صوّق أو كذّب تعالي اللي جنا عن يتعب ديديك دي ما حوطاني حوضنا كيداماني. من قبلها فدتني من موتي أحيتني وفوت ما رفضت جيت انت من قبلها فدتني من موتي أحيتني وفوت انت حد بي دي د محوطاني عدنا قياماني يا إلهي هي كل ضماني هي, هي كل نضاني مديوننا الحب قلبك أحكي بمعروفك وأشكر جزي الكرمات مديون أنا الحبك أعيش حسب قلبك وأحكي بمعروفك وأشكر جزي الكرمات من يوم انن حبك عايش حسب البك وأحكي بمعروف واشكر جازي الكرمه مادي واحكي بمعروفك واشكر جزي الكرمات بيدك محوطاني حضنك وضماني وعنا يا إلهي هي كل ضماني هي هي كل ضماني Big Mac, I'll tell باسمت أبل ابن الرحب ونصر الله يا رب يصع نسيح بنشكرك يا رب بنشكرك يا رب من قلوبنا يا رب بنشكرك يا رب على محبتك لينا بنشكرك يا رب على سترك علينا يا رب يا رب احنا ناصرين يا رب ان يديك دايما معانا بس احنا يا رب اللي بنبعد ايدك عنا يا رب يا رب يسوع احنا اللي بنرفض قربك لينا يا رب انت قلت هانا واقف على الباب اقرا من فتحه احد ادخل وتعشى معه وهو معنا يا رب انت في كل لحظه يا رب بتخبط على باب قلبنا يا رب في مين اللي بيسمع وبيفتح ويا محلى اللي يفتح قلبه ليك بتسكن جواه يا رب وفي كتير يا رب قوي انت عمال تخبط على قلوبهم هما مش عايزين يسمعوا ولا عايزين يفتحوا انت قلت يا رب اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقك يا رب طب انت مستني من قلوبنا ايه قلوبنا ما فيهاش حاجه حلوه ترضيك يا رب قلوبنا مليانه بالخطيه والشهوه وامور العالم يا رب كل يوم يا رب مستني كل واحد فينا يصحى الصبح ويقول لك اتفضل يا رب قلبي طاهر انت يا رب قلب نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيمه جددوا في احشائه يا رب لكن احنا اللي بنبعد عنك احنا سايبين الشيطان هو اللي يمشينا سايبين الشهوات والميديا التلفزيون والفيسبوك والواتس هم دول اللي وقدنا بين عناك يا رب احنا طالبين النهاردة كل واحد فينا يا رب انك تيجي يا رب وتلمس قلبه تيجي يا رب وتسكن جوه قلبه احنا يا رب فيك ولينا رجاء فيك يا رب لينا رجاء فيك انك قادر تغير يا رب قادر يا رب تخلق من القلب الحجري لقلب لين يا رب يا يسوع المسيح يمجد اسمك القدوس لينا رجاء يا رب انك تنزع كل شهوة وكل خطيئة يا رب متسلط على حياتنا وتسكن انت مكانها يا رب تسكن بالتسبيح والتمجيد يا رب تسكن تسكن يا رب بالصلاه ووقفه الصلاه قدامك يا رب تسكن يا رب بفتحه الانجيل والسمع كلامك يا رب والتنفيذ وصاياك يا رب يا صاحب المسيح لنا رجاء يا رب لنا رجاء ان انت قادر تغير يا رب مهما كانت خطايانا ومهما كانت امور حياتنا يا رب مهما بعدنا عنك ومهما زعناك ومهما قافلنا الباب في وشك لكن احنا لنا رجاء يا رب واثقين في محبتك واثقين في رعايتك انك قادر يا رب تمد ايدك النهارده لكل واحد فينا و أنا انا يا رب تغير كل قلب يا رب يسوع يا المسيح ما منك ايه يا رب غير ان انت تسكن جوانا يكون دي شهوه قلوبنا يا رب انت قلت اطلبوا اولا ملكوت الله و وهذا كله يزاد لكم يا رب احنا مالناش غير ان احنا نطلب ان نكون معاك في السماء شهوة قلوبنا يا رب اجعل انت يا رب شهوة قلوبنا شغل لك يا رب ان كل واحد فينا شهوة قلبه اللي يبقى في السماء لكن انت قادر يا رب انك تغير شهوة القلوب دي وتخليها شهوة القلب للسماء يا رب ان يسكن في حظه تكون يسكن معاك انت يا رب يا سوء المسيح ان يتلذذ بالفردوس يا رب انت قبلت البص بيمين يا رب انا واثق انك هتقبل ولادك الواقفين امامك يا رب انا واثق يا رب انك هتقبلني انا الخاطي كل واحد فينا وهو واقف في النهارده قول له كده قبلني يا رب انا الخاطي اللهم ارحمني وخلصني محدش فينا يقف في ساكت ارفع قلبك لربنا ارفع قلبك لربنا وقل له تعالى النهارده يا رب واسكن جوه قلبي قل له تعالى يا رب وهديك. كل قلب انت قادر تغيره يا رب بلمسه منك بلمسه من روحك بنفخه منك انت يا رب قادر تغير كل واحد فينا يقول له النهارده انا ليا رجاء فيك يا رب انا ليا رجاء فيك انك تغيرني انك تخلق قلب جديد يا رب طاهر يمجد اسمك القدوس يا رب ملناش غيرك نلجأ إليه يا رب ملناش غيرك نروح له يا رب يا شاءالله ما فيش راحه غير عندك انت ما فيش سلام غير عندك انت يا رب احنا واثقين يا رب انك قادر تغير وقادر تعمل في كل قلب يا رب بعين ترد ولادك يا رب يا رب قادر تغير اللي امامك يا رب واللي النهاردة اللي رب الاجتماع. انت قادر رب كل قلب كل بيت يا رب وتغير قلوب يا رب يا المسيح سامحنا يا رب ان كنا بعيدنا عنك كتير سامحنا يا رب ان كنا بنبيعك عشان شهوة وعشان خطيه يا رب سامحنا يا رب ان كنا بعيدنا عنك والتفتنا لامور العالم وسبناك يا رب حبينا شهوات ممرره حياتنا ومحساني ان انا بعيد عنك وعمل حاجز بيني وبينك لكن رسقين يا رب أنك قادر ترفع أنت بإيدك كل الحواجز يا رب قادر يا رب تدي قلب طاهر ونقي قلب كل محبة وسلام يا رب يا سوى المسيح ابدعنا يا رب كل محاربة الشيطان يدينا يا رب أن نعيش معك أنت بس سمحنا يا رب يا سوى المسيح لأي لا خطية احنا عملناها فأي مصمار يا رب إحنا دقنا بصريبك إحنا وصفيني نجاية عشان تخلصنا عشان تدينا الملكوت يا رب اقبل يا رب كل طلبة رفعت أمامك الآن يا رب يسوع يا المسيح اسمع يا رب كل صلاة وكل قلب يا رب تفتح لك النهاردة وقال لك غيرني يا رب ويسلمك حياته اقبل يا رب كل واحد فينا أمامك يا رب يا صلى المسيح بشفاعه أم النور مريم مشغلات كل مصاف قد سيك لك المجد أنا الطيب بنشكرك يا رب انك سمعت صلاه كل واحد فينا نطلب منك يا رب إذا كانت هذه الطلبات والدعوات التي دعوناك بها يا رب إن كانت لمشيئتنا يا رب كملها اكبر صلاتنا يا رب واخفر خطينا وحافظ علينا وبارك حياة كل واحد فينا بنعمتك يا رب شفاعة العدل أم الخلاص وفاعة مريمينا والأنب مقار شفاعة جميع مصاف كريسيك الله اجعلنا مستحقين أن نصرخ ونقول لك بكل شكر يا أباني الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتم ملكوتك يتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا زنوبنا واعطنا أن نغفر لمزنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك وقوى المجد إلى الأبد آمين